قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنتاب بينهم فلا ساب بينهم يومئذ ولا يتزالون فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم خسروا في جهنم قايدون تلفحوا وجوههم النار وهم فيها كامحون